وما أحوجنا معشر الأحبة في هذه الآونة إلى الأخذ عن علماء السنة ما أحوجنا إلى الأخذ عن مشايخ السنة وخصوصا في هذه الأيام التي سمعتم وسمعنا جميعا فيها بعض الأحداث المنكرة التي في الحقيقة لا تضر إلا من فعلها أو شجع عليها أو رضي بها وأما أهل الإسلام والسنة فما تزيدهم بحمد الله إلا ثباتا على ما هم عليه من السنة ولا تزيدهم إلا يقينا بصدق ما هم عليه ولا تزيدهم إلا صلابة في تمسكهم بعقيدتهم وإنهم بقدر ما يحزنون لمثل هذه الأحداث في قدره أيضا ما يستعينون بذلك على التدليل به على صدقهم وصدق تحذيرهم يوم أن حذروا من هذه الوقائع والنتائج قبل أن تحذروا وقد كان مما قاله أشياخنا في قرابة الثلاثين عاما وقلنا ذلك معهم في ذلك الحين أن هؤلاء المنحرفين عن طريق السنة والجماعة لا يرطبون في مؤمن إلا ولا ذنة ولو كان أقرب الأقربين ولا يبالون بأهليهم ولا بوطنهم وها نحن الآن كما سمعتم في الخطبة قبل أيام قلائل في أواخر العشر المباركة من رمضان يقتل هذان الشقيان أمهما والعام الماضي في أواخر رمضان يقتل ذلك يقتل ذلك الشقي خاله أخا أمه فالعام الماضي الخال والعام هذا الأم ويأتي ذلك الشقي الثالث ويفجر قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذال المغرب مع الإفطار بالصائم فرحتان يفرحهما هما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إذا أفطر فرح بفطره ويفرح بربه عند لقاء ربه وهذا يغتال القائمين على أمن الحجيج والزائرين لمسجد رسوله صلى الله عليه وسلم إخواننا أبناءنا رجال الأمن إنما هم ما بين ابن وأخ فيقوم عليهم ما ذنبهم ما هي جريمتهم رأيتم رجال الأمن يقتلون يطلقون النار على أحد بل يأخذون بيد العجوز والشيخ والضعيف والظال فيرشدوه والطفل يبكي فيحملوه حتى يوصلوه إلى والديه هذا الذي رأيناه بأعيننا شهادة لله نشهد بها ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبادرهم بالقتل وهم ينتظرون الإفطار ويفجر نفسه ومثل هذا وأمثاله يصدق عليه قول الله في جل وعلا في الحديث القدسي بادرني عبدي بروحه حرمت عليه الجنة إن مسألة الإنغماس التي يلبسون بها على الناس إنما هو في صفوف الكفار هؤلاء الآن لله صائمون ومع المصلين يصلون هؤلاء كفار ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم انتظر حتى يسمع فإذا سمع فيهم أذان كف وإن لم يسمع أذانا أغار وهؤلاء يقومون على أهل الإيمان ولكن هو مصداق قول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أتريدون أن يتخلف قول رسول الله لا والله لا يتخلف ويم الله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هؤلاء هم الخوارج كلاب النار ما بينه وبين قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قرابة ثمانمائة متر فلما سئلت حلما وقع هذا الحادث وكنت في مدينة جازان سئلت عن الموقع فوصفوه لي قلت أنا ما أعلم بالدقة لكن لعله في حدود السبع مئة أو يزيد قليلا متر وإذا بالأخبار تأتي بأنه ثمانمائة متر أنا ما معي متر متر ولكنني أعرف المكان وأعرف المقدار تقريباً فقلت لعله بينه وبين قبل النبي صلى الله عليه وسلم حوالي سبعمائة متر أو تزيد خليلاً وإذا بالأخبار وأتي فيه التحديد بأنه ثمان مائة متر ما بينه وبين مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثمان مائة متر أيجرع على هذا مسلم يتجرع على هذا المنكر العظيم يخيف أهل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء أي إسلام هذا؟ أي إيمان هذا؟ لكن يا معشر الأحبة هو الفكر الخارجي ودين الخوارج. لعنة الله على الخوارج كما قال ذلكم الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محقد الله من أبي أوفى حينما أخبر بما فعلت الأزارقة فقال لعنة الله على الأزارقة وهم طائفة من طائفة الخوارج فقال له القائل أم الأزارقة أم الخوارج كلها قال الخوارج كلها لعنة الله على الخوارج ما يحلون بمكان إلا وأفسدوه وأثار الرعب بين أهله ولكن أبشركم أن البشارة لأهل الحق والإيمان أن الله لا يقيم لهم أمرا كلما ظهر منهم قرن قطع ما تقوم لهم دولة ولا تستتب لهم الحال